بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الخامس من كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها حلمت في النوم أحلم حلما وحلم ليس بمصدر إنما هو اسم قال الله تعالى والذين لم يبلغوا الحلم منكم وإن كان للشيء مصدر واسم لم يوضع الاسم موضع المصدر ألا ترى أنك تقول حسبت الشيء أحسبه حسبا وحسبانا والحسب المصدر والحساب الاسم فلو قلت ما بلغ الحسب الي أو رفعت الحسب, أو رفعت الحسب إليك لم يجوز وأنت تريد ورفعت الحساب إليك وقلت رجل عزب وامرأة عذبة وهذا خطأ وإنما يقال رجل عذب وامرأة عذب لأنه مصدر وصف به ولا يسن ولا يجمع ولا يؤنت كما تقول رجل خصم ولا يقال امرأة خصمة وقد أثبت من هذا النوع في الكتاب وأفردت هذا منه قال الشاعر يا من يدل عذبا على عذب وقلت كسرى بكسر الكاف وهذا خطأ وإنما هو كسرى بفتحها والدليل على ذلك أنا وإياكم لا نختلف في أن النسب إلى كسرى كسروي بفتح الكاف وهذا ليس مما تغيره ياء الاضافه لبعده منها ألا ترى أنك لو نسبت إلى معزى ودرهم لقلت معزي ودرهمي ولم تقل معزي ولا درهمي وقلت وعدت الرجل خيرا وشرا فإذا لم تذكر الشر قلت أوعدته بكذا نقض لما أصلت لأنك قلت بكذا وقولك كذا كناية عن الشر والصواب أن يقال وإذا لم تذكر الشر قلت أوعدته وقلت هم المطوعة وإنما هو المطوعة بتشديد الطاء كما قال تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فقال ما قلت إلا المطوعة فقلت له هكذا قرأته عليك وقرأه غيري وأنا حاضر أسمع مرارا وقلت هو لرشدة وزنية كما قلت هو لغية والباب فيه واحد لأنه إنما يراد المرة الواحدة إنما يريد المرة الواحدة ومصادر الثلاثي إذا أردت المرة الواحدة لم تختلف تقول ضربته ضربه وجلسته جلسة وركبت ركبه لا اختلاف في شيء من ذلك بين أحد من النحويين وإنما كسر ما كان هيئه حال فتصفها بالحسن والقبح وغيرهما فتقول هو حسن, هو حسن الجلسة والسيرة والركبة وليس هذا من ذلك هي أسنمة في البلد ورواه الأصمعي أسنمة بضم الهمزة فقال ما روى ابن العربي وأصحابه إلا أسنمة بفتحها فقلت له قد علمت أن الأصمعي أضبط لما يحكيه وأوثق فيما يروي، وقلت إذا عز أخوك فهن والكلام فهن وهو من هانا يهين إذا لانا ومنه قيل هين لين لأن من هان يهون وهان يهون من الهوان والعرب لا تأمر بذلك ولا معنى هذا فصيح لو قلته ومعنى عز ليس من العزة التي هي منعة وقدرة وإنما هي من قولك عز الشيء إذا اشتد ومعنى الكلام إذا صعب أخوك واشتد فذل له من الذل ولا معنى للذل هنا كما تقول إذا صعب أخوك فهن له. قال أبو إسحاق: ثم قرئ عليه كتاب الفصيح بعد ذلك علم ثم سئم بعده، فأنكر كتابه الفصيح. انتهى. وذكر طائفة أن الفصيح ليس تأليف تعلم وإنما هو تأليف الحسن بن داود الرقي، وقيل تأليف يعقوب بن السكيد. الرابعة عشرة قال ابن درستوي في شرح الفصيح كل ما كان ماضيه على فعلت بفتح العين ولم يكن ثانيه ولا ثالثه من حروف اللين ولا الحلق فإنه يجوز في مستقبله يفعل بضم العين ويفعل بكسرها كضرب يضرب وشكر يشكر وليس أحدهما أولى به من الآخر ولا فيه عند العرب إلا الاستحسان والاستخفاف. فمن جاء واستعمل فيه الوجهان قولهم نفر ينفر وينصر وشتم يشتم ويشتم فهذا يدل على جواز الوجهين فيهما وأنهما شيء واحد لأن الضمة أخت الكسرة في الثقل كما أن الواوى نظيرة الياء في الثقل والإعلان ولأن هذا الحرف لا يتغير لفظه ولا خطه بتغيير حركته فأما اختيار مؤلف كتاب الفصيح الكسرة في ينفر ويشتم فلا علة له ولا قياس بل هو نقد لمذهب العرب والنحويين في هذا الباب فقد اخبرنا محمد بن يزيد عن المازني والزيادي والرياشي عن ابي زيد الانصاري واخبرنا به ايضا ابو سعيد الحسن بن الحسين السكري عنهم وعن ابي حاتم واخبرنا به الكسروي عن ابن مهدي عن ابي حاتم عن ابي زيد انه قال طفتوا في عليا قيس وتميم مدة طويلة أسأل عن هذا الباب صغيرهم وكبيرهم لاعرف ما كان منه بالضم أولى وما كان منه بالكسر أولى فلم أجد لذلك قياسا وإنما يتكلم كل مرئ منهم على ما يستحسن ويستخف لا على غير ذلك ونظن المختار للكسر هنا وجد الكسر أكثر استعمالا عند بعضهم فجعله أفصح من الذي قل استعماله عندهم وليست الفصاحة في كثرة الاستعمال ولا قلته وإنما هاتان لغتان مستويتان في القياس والعله وإن كان ما كثر استعماله أعرف وانس لطول العادة له وقد يجزمون أحد الوجهين للفرق بين المعاني في بعض ما يجوز فيه الوجهان فقولهم ينفر بالضم من النثار والشمئزاز وينفر بالكسر من نفر الثجاج من عرفات فهذا الضرب من القياس يبطل اختيار مؤلف الفصيح الكسر في ينفر على كل حال ومعرفة مثل هذا أنفع من حظ الألفاظ المجردة وتقليد اللغة من لم يكن فقيها فيها وقد يلهج العرب الفصحاء بالكلمة الشاذة عن القياس البعيدة من الصواب حتى لا يتكلموا بغيرها ويدعو المنقاس المضطرد المختار ثم لا يجب لذلك أن يقال هذا أفصح من المتروك من ذلك قول عامة العرب إيش صنعت يريدون أي شيء ولا بشانيق. يعنون لا أبل شانيك وقولهم لا تبل أي لا تبالي ومثل تركه مستعمال الماضي واسم الفاعل من يذر ويدع واقتصارهم على ترك وتارك وليس ذلك لأن ترك أفصح من ودع ووذر وأن وإنما الفصيح ما أفصح عن المعنى واستقام لفظه على القياس لا ما كثر استعماله انتهى ثم قال ابن درستويه وليس كل ما ترك الفصحاء استعماله بخطأ فقد يتركون استعمال الفصيح لاستغنائهم بفصيح اخر او لعلة غير ذلك انتهى الفصل الثاني في معرفة الفصيح من العرب اطفحوا الخلق على الاطلاق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين جل وعلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا افصح العرب رواه أصحاب الغريب ورووه أيضا بلفظي أنا افصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش وتقدم حديث أن عمر قال يا رسول الله مالك لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا الحديث وروى البيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن رجلا قال يا رسول الله ما أصلحك فما رأينا الذي هو أعرب منك قال حق لي فإنما أنزل القرآن علي بلسان عربي مبين وقال الخطابي اعلم أن الله لما وضع رسوله صلى الله عليه وسلم موضع البلاغ من وحيه ونصبه منصب البيان لدينه اختار له من اللغات أعربها ومن الألسن أصحها وأبينها ثم أمده بجوامع الكلم قال ومن فصاحته أنه تكلم بألفاظ اقتضبها لم تسمع من العرب قبله ولم توجد في متقدم كلامها كقوله ما تحت وحمل وحمي الوطيس ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين في ألفاظ عديدة تجري مجرى الأمثال وقد يدخل في هذا إحداثه الأسماء الشرعية انتهى وأصفح العرب قريش قال ابن فارس في فقه اللغة باب القول في أصفح العرب أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد مولى بني هاشم بقزوين قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عباس الحشكي قال حدثنا إسماعيل بن أبي عبيد الله قال أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشا افصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة وذلك أن الله تعالى اختارهم من جميع العرب واختار منهم محمد صلى الله عليه وسلم فجعل قريشا قطان حرمه وولاة بيته فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج ويتحاكمون إلى قريش في دارهم وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا عليها فصاروا بذلك أصفح العرب ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عن عنة تميم ولا عجرفية قيس ولا كشكشة أسد ولا كسكسة ربيعة ولا كسر أسد وقيس وروى أبو عبيد من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزل القرآن على سبع لغات منها خمس بلغة العجز من هوازن وهم الذين يقال لهم عليا هواز وهم خمس قبائل أو اربع منها سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف. قال أبو عبيد وأحسب أفصح هؤلاء بني سعد بن بكر وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أفصح العرب بيد أني من قريش وأني نشأت في بني سعد بن بكر وكان مسترضعا فيهم وهم الذين قال فيهم أبو عمرو بن العلاء أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم وعن ابن مسعود إنه كان يستحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر وقال عمر لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف وقال عثمان اجعل المملي من هذيل والكاتب من ثقيف قال أبو عبيدة فهذا ما جاء في لغات مضر وقد جاءت لغات لأهل اليمن في القرآن معروفة ويروى مرفوعا نزل القرآن على لغة الكعبين كعب بن لؤي وكعب بن عمر وهو أبو خزاعة وقال تعلب في أمالي ارتفعت قريش في الفصاحة عن عن عنعنة تميم وتلتلة بهراء وكسكسة ربيعة وكشكشة هوازن وتضجع قريش وعجرفيه ضبه وفسر تلتلة بهراء بكسر أوائل الأفعال المضارعة وقال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمى بالألفاظ والحروف كانت قريش أجود العرب انتقادا للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق وأحسنها مسموعا وأبينها إبانة عما في النفس والذين عنهم نقلت اللغة العربية وبه مقتدي وعنهم أخذ اللسان العربي من, بني من بين قبائل العرب هم قيس وتميم وأسد فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه وعليهم التكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام لمجاورتهم أهل مصر والقبط ولا من قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم أهل الشام وأكثرهم نصارى يقرؤون بالعبرالية ولا من تغلب واليمن فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان ولا من بكر لمجاورتهم للقبط والفرس ولا من عبد القيس وأجد عمان لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس. ولا من اهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة ولا من ثقيف واهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم ولا من حاضرة الحجاز لان الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الامم وفسدت ألسنتهم. والذي نقل اللغة واللسان العربي عن هؤلاء وأثبتها في كتاب فصيرها علما وصناعا هم أهل البحرة والكوفة فقط من بين أنصار العرب انتهى سرع رتب الفصيح متفاوتة ففيها فصيح وأفصح ونظير ذلك في علوم الحديث تفاوت رتب الصحيح ففيها صحيح وأصح ومن أمثلة ذلك قال في الجمهرة البر أصح من قولهم القمح والحنطة وأنصبه المرض أعلى من نصبه وغلب غلبا أصح من غلبا واللغوب أصح من اللغب وفي الغريب المصنف قررت بالمكان أجود من قررت، وفي ديوان الأدب الحبر العالم وهو بالكسر أفصح لأنه يجمع, لأنه يجمع على أفعال والفعل يجمع على فعول مثل فلس وفلوس ويقال هذا ملك يميني وهو أفصح من الكسر وفي أمال القالي الأنملة والأنملة لغتان طرف الأصبع وأنملة أصح وفي الصحاح ضربة لازب أفصح من لازم وبهت أفصح من بهت وبهت وقال ابن خالويه في شرح الفصيح قد أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن لا خلاف في ذلك سائدة قال ابن خالويه في شرح الدريدية فإن سأل سائل فقال أوفى بعهده أفصح اللغات وأكثرها فلماذا عمت ذلك؟ وإنما النحوي الذي ينقر عن كلام العرب ويحتج عنها ويبين عما أوضع الله تعالى من هذه اللغة الشريفة هذا القبيل من الناس وهم قريش فقل لما كان وفى بعهده يجذبه أصلاً من وفى الشيء إذا كثر ووفى بعهده اختار أوفى إذا كان لا يشكل ولا يكون إلا للعهد النوع العاشر معرفة الضعيف والمنكر والمتروك من اللغات الضعيف منحط عن درجة الفصيح والمنكر أضعف منه وأقل استعمالاً بحيث أنكره بعض أئمة اللغة ولم يعرفه والمتروك ما كان قديما من اللغات ثم ترك واستعمل غيره وأمثلة ذلك كثيرة في كتب اللغة منها في ديوان الأدب للفاربي اللهجة لغة في اللهجة وهي ضعيفة وأنبذ نبيزا لغة ضعيفة في نبذة وانتقع لونه لغة ضعيفة في امتقع وتمندل بالمنديل لغة ضعيفة في تندل وواخاه لغة في آخاه وهي ضعيفة والامتحاء لغة ضعيفة في الامحاء وفيه الجلد أن يسلخ الحوار فيلبس جلده حوارا آخر وقال ابن الأعربي الجلد والجلد واحد وهذا لا يعرف وفيه الخريع من النساء التي تتثنى من اللين والخريع الفاجرة وانكرها الأصمعي وفي نوادر أبي زيد كان الأصمعي ينكر هي زوجتي وقرا عليه هذا الشعر لعبدة ابن الطبيب فلم ينكره فبكى بناتي شجوهن وزوجتي وقال القالي قال الأصمعي لا تكاد العرب تقول زوجته وقال يعقوب يقال زوجته وهي قليلة قال الفرزدق وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي وفي نوادر أبي زيد شغب عليه لغة في شغب وهي لغة ضعيفة وفيها يقال رعى الرجل لغة في رعفة وهي ضعيفة وفي أمال القالي لغة الحجاز ذأ البقل يذأ وأهل نجد يقولون ذوى يذوي وحكى أهل الكوفة ذوي ذوية أيضا وليست بالفصيحه وفي الصحاح المرزاب لغة في الميزاب وليست بالفصيحه ولغب بالكسر يلغب لغة ضعيفه في لغب يلغب والاعراس لغة قليلة في التعريس وهو نزول القوم في السفر من آخر الليل، وفي شرح الفصيح لأبن درستوي جمع الأم أمات لغة ضعيفة غير فصيحة، والفصيحة أمها، وفي نوادر أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي تقول العرب عامة عطس يعطسوا يكسرون الطاء من يعطس إلا قليلا منهم يقولون يعطسوا ويقول ويقول أهل الحجاز قتر يقتر ولغة فيه أخرى يقتر بضم التاء وهي أقل اللغات وقال البطل يوسي في شرح الفصيح المشهور في كلام العرب ماء ملح ولكن قول العامة مالح لا يعد خطأا وإنما هو لغة قليلة وقال ابن درستويه في شرح الفصيح قول العامة حرست بالكسر احرص لغة معروفة صحيحة الا انها في كلام العرب الفصحاء قليلة والفصحاء يقولون بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل وقال ايضا العامة تقول اعنى بحاجتي على لغة من يقول عنيت بالحاجة وهي لغة ضعيفة وفي الجمهرة الدجا مقصور الظلمة في بعض اللغات يقال ليلة دجاء زعم وفيها الخوى الجوع مقصور قد مده قوم وليس بالعالي وفيها خندع يقال انه الضفدع في بعض اللغات وفيها الخنعبة الهنة المتدلية في وسط الشفة العليا في بعض اللغات وفيها عفاص القارورة ونحوها في بعض اللغات العفاص غلاف القارورة وفيها البعقوط والبلقوط القصير زعموا في بعض اللغات وفيها العرنية في بعض اللغات طرف الأنف وفيها تحسرف الشيء من يدي إذا بددته في بعض اللغات وفيها الحسرمة النافئة في وسط الشفة العليا في بعض اللغات وفيها الطيسار البعوض في بعض اللغات وفيها الزلقوم في بعض اللغات الحلقوم وفيها العين في بعض اللغات تسمى البصافة، وفيها شقا في لغة الطي في معنى شقيه ومثله بقى في معنى بقية وبلى في معنى بلية ورضى في معنى رضية وفيها هبت الريح هبوبا وقالوا هبا وليس في اللغة العالية وفيها تمت في معنى تمطى في بعض اللغات وفيها القره الضفدع في بعض اللغات وفيها الغزان الشتقان في بعض اللغات الواحد غز وفيها الكشة الناصية في بعض اللغات وفيها اللصت في بعض اللغات اللص وفيها المصن المتكبر في بعض اللغات وفيها الضفدعة في بعض اللغات النقاقة وفيها المنى الذي يوزن به ناقص ذكروا ان قوما من العرب يقولون من ومنان وامنان وليس بالمأخوذ به وفيها النملة الصغيرة في بعض اللغات تسمى النمة وفيها الصفصف العصفور في بعض اللغات وفيها ذأ العود ليس باللغة العالية والفصيح ذوى وفيها الصوة في بعض اللغات الأرض ذات الحجارة وفيها صحبت المذبوح إذا سلخته في بعض اللغات وفيها الخذب الخزف المعروف في بعض اللغات وفيها البخو الرخو في بعض اللغات وفيها ربما سمي النهر الصغير ربيعا في بعض اللغات ومنها قيل الربيع في معنى الربع والثمين في معنى الثمن ولم تجاوز العرب في هذا المعنى الثمين وقال بعضهم بل يقال التسيع والعشير والأول أعلى وفيها الهبر. مشاقة الكتان في بعض اللغات وفيها أبغطه بغاضة لغة يمانية ليست بالعالية ومن أمثلة المنكر ما في الجمهرة قال قوم بلق الدابة وهذا لا يعرف في أصل اللغة قال ابن دريد لا يعرف في فعله إلا إبلاقة وبلق. وقل ما تراهم يقولون بلق وفيها قال قوم نبلة واحدة النبل وليس بالمعروف وفي الصحاح جرعت الماء بالفتح لغة أنكرها الأصمعي والمعروف جرعت بالكسر وفي المقصور للقال يقال سقط على حلاوة القفى وحلاوة القفى وحلاوة القفى, وحلاوة القفى. وقال أبو عبيدة يجوز أيضا على حلاوة القفى وليست بالمعروفة ومن أمثلة المتروك قال في الجمهرة كان أبو عمرو ابن العلاء يقول مضني كلام قديم قد ترك قال ابن ذريد وكأنه أراد أن أمضني هو المستعمل قال في الجمهرة خوان يوم من أيام الأسبوع في اللغة الأولى وخوان وخوان شهر من شهور السنة العربية الأولى وفي الصحاح للجوهري جفأت القدرة كفأتها وصببت ما فيها ولا تقل أجفأتها وأما الحديث الذي فيه فأجفأوا قدورهم بما فيها فهي لغة مجهولة فهذا يحتمل أن يكون من أمثلة المتروك ويحتمل أن يكون من أمثلة المنكر وفي شرح المعلقات أبي جعفر النحاس قال الكسائي محبوب من حببته وكأنها لغة قد ماتت كما قيل دمت أدم ومت أموت وكان الأص أن يقال أمات وأدام في المستقبل إلا أنها قد تركت قال في الجمهرة أسماء الأيام في الجاهلية السبت شيار والأحد أول والاثنين أهوى وأوهد والثلاثاء جبار والأربعاء جبار والخميس مؤنس والجمعة عروبة وأسماء الشهور في الجاهلية المؤتمر وهو المحرم وصفر وهو ناجر وشهر ربيع الأول وهو خوان وقالوا خوان وربيع الآخر وهو وبصان وجماد الأولى الحنين وجماد الآخرة ربا ورجب الأصم وشعبان عادل ورمضان ناتق وشوال وعل وذو القعدة ورنة وذو الفجة بورك وقال الفراء في كتاب الأيام والليالي خوان من العربي من يخففه ومنهم من يشدده ووبصان منهم من يقول بوصان على القلب ومنهم من يسقط الواو ويقول بصان مضموم مخفف والحنين منهم من يفتح حاءه ومنهم من يضمه قال وجماد الآخرة يسمى ورنة ساكن الراء ومنهم من يقول رنة كزنة قال وذو القعدة يسمى هواعا وقال ابن خالوي اختلف في جماد الآخرة فقال قطرب وابن الأنباري وابن درين هو ربا بالباب وقال ابو عمر الزاهد هذا تصريف انما هو رنى وقال ابو موسى الحامض رنى وقال القالي في المقصور والممدود قال ابن الكلبي كانت عاذ تسمي جماد الاولى ربا وجماد الاخرة حنينا وفي الصحاح يقال انهم لما نقلوا اسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق شهر رمضان أيام رمض الحر، فسمي بذلك تنبيه الفرق بين هذا النوع وبين النوع الثاني أن ذاك فيما هو ضعيف من جهة النقل وعدم الثبوت وهذا فيما هو ضعيف من جهة عدم الفصاحة مع ثبوته في النقل فذاك راجع إلى الإسناد وهذا راجع إلى اللفظ النوع الحادي عشر معرفة الردي المذموم من اللغات هو أقطع اللغات وأنزلها درجة. قال الفراء كانت العرب تحضر الموسم في كل عام وتحد البيت في الجاهليّة وقريش يسمون لغات العرب فما استحسنوا من لغاتهم تكلموا به. فصاروا أفصح العرب وخلت لغتهم من مستفشع اللغات ومستقبح الألفاظ من ذلك الكشكشة وهي في ربيعة ومضر يجعلون بعد كاف الخطاب في المؤنث شينا يقولون رأيت كش وبكش وعليكش فمنهم من يثبتها حالة الوقف فقط وهو الأشهر ومنهم من يثبتها في الوصل أيضا ومنهم من يجعلها مكان الكاف ويكسرها في الوصل ويسكنها في الوقف فيقول منش وعليش ومن ذلك الكسكسه وهي في ربيعه ومضر يجعلون بعد الكاف أو مكانها في المذكر سينا على ما تقدم وقصدوا بذلك الفرق بينهما ومن ذلك العنعنة وهي في كثير من العرب في لغة قيس وتمين تجعل الهمزة المبدوء بها عينا فيقولون في أنك عنك وفي أسلم عسلم وفي أذن عذن ومن ذلك الفحفحة في لغة هذيل يجعلون الحاء عينا ومن ذلك الوكم في لغة ربيعة وهم قوم من كلب يقولون عليك وبكم حيث كان قبل الكافياء أو كسرة ومن ذلك الوهم في لغة كلب يقولون منهم وعنهم وبينهم وإن لم يكن قبل الهائياء ولا كسرة ومن ذلك العجعجة في لغة قضاعة يجعلون الياء المشددة جيما يقولون في تميمي تميمج ومن ذلك الاستنطاء في لغة سعد بن بكر وهذيل والأزد وقيس والأنصار تجعل العين الساكنة نونا إذا جاورت الطاء كانطى في اعطى ومن ذلك الوتم في لغة اليمن تجعل السينتاء كالنات في الناس ومن ذلك الشنشنة في لغة في لغة اليمن تجعل الكافشين مطلقا كلبيش اللهم لبيش اي لبيت ومن العرب من يجعل الكاف جيما كالجعبة يريدون الكعبة وقال ابن فارس في فقه اللغة باب اللغات المذمومة فذكر منها العنعنة والكشكشة والكسكسة والحرف الذي بين القاف والكاف في لغة تميم والذي بين الجيم والكاف في لغة اليمن وابدال الياء جيما في الاضافة نحو غلامج وفي النسب نحو بصرج وكوفج ومن ذلك الخرم وهو زيادة حرف في الكلام لا الذي في العروض كقوله ولا للمى بهم أبدا دواء وقوله وصاليات ككما يؤثفين قال وهذا قبيح لا يزيد الكلام قوة بل يقبحه وذكر التعالبي في فقه اللغة من ذلك اللخ تعرض في لغة أعراب الشحر وعمان كقولهم ما شاء الله كان أي ما شاء الله كان والطمطمانية تعرض في لغة حمير كقولهم طاب أم هواء أي طاب الهواء وهذه أمثلة من الألفاظ المفردة في الجمهرة الطعسفة لغة مرغوب عنها يقال مرة يطعسف في الأرض إذا مرة يخبطها وفي الغريب المصنف يقال حفرت البئر حتى أمهت وأموهت وإن شئت أمهيت وهي أبعد اللغات فيها والمعنى انتهيت إلى الماء وفي الجمهرة تدخدخ الرجل إذا انقبض لغة مرغوب عنها ورضبت, ورضبت الشات لغة مرغوب عنها والفصيح ربض وفي أمال القالي يقال بغداد وبغدان ومغدان وبغداد وهي أقلها وأردأها وفي أدب الكاتب لابن قتيبة يقال في اسنانه حفر وهو فساد في أصول الأسنان وحفر رديئة ويقال فلان أحول من فلان من الحيلة لأن الياء فيها واو من الحول ويقال أحيا وهي رديئة وفي ديوان الادب للفارابي الفص بالكسر لغة في الفص وهي أردأ اللغتين وأشغله لغة في شغله وهي رديئة واندخل أي دخل وليس بجيد والدجاج بالكسر لغة في الدجاج وهي لغة رديئة والوحل بالسكون لغة في الوحل وهي أردأ اللغتين والوتد بفتح التاء لغة في الوتد وهي أردأ اللغتين واليسار بالكسر لغة في اليسار وهي أردأها ويقال هو أخير منه في لغة الرديئة والشائع هو خير منه بلا همز وفي الصحاح قال الخليل أفلطني لغة تميمية قبيحة في أفلتني وفي نوادر اليزدي يقال ألقت الدوات إلاقة ولقتها ليقا رديئة وتقول أقلته البيع إقالة وقلته قيلا رديئة وأنتنا اللحم فهو منت وقد يقال له منت بالكسر وهي رديئة خريثة وتقول في كل لغة هذا ملاك الأمر وفكاك الرقاب وقد جاء عن بعض العرب أنه فتح هذين الحرفين وهي رديئة وتقول رابني الرجل وأما أرابني فإنها لغة رديئة وفي شرح الفصيح للبطل يوسي الرنزو لغة في الأرز وهي رديئة وقال ابن السكيت في الإصلاح يقال في الإشارة تلك بفتح التاء لغة رديئة قال ابن درستوي في شرح الفصيح قول العامة نحوي لغوي على وزن جهل يجهل خطأ او لغة الرديئة يقول في التعليق عند كلمة نحوي ولغوي لم نقف على ضبط هذه العبارة انتهى وقال وقولهم دمعت عيني بكسر الميم لغة الرديئة وقال ابن خالويه في شرح الفصيح قال ابو عمر اكثر العربي تقول تلك وتيكا لغة لا خير فيها ويقال حذر القراءة يحذرها ويحذرها ولا خير فيها وسؤت به ظنا وأسأت به ظنا ولا خير فيها والطرياق لغة في الترياق ولا خير فيها وحوصلة الطائر مخصفة ولا خير في التثقيل وبعض العربي يشم الصفا والعصا لغة, لغة سوء ويقال تطاللت بمعنى تطاولت لغة سوء وتميم تقول الحمد لله بكسر الدال ولا خير فيها انتهى وفي الصحاح أوقفت الدابة لغة الرديئة وفيه اعقت الفرس أي حملت فهي عقوق ولا يقال معق إلا في لغة الرديئة وهو من النواذر وفيه غلقت الباب غلقا لغة الرديئة متروكة وفيه يقال محقه الله وأمحقه لغة فيه رديئة وفيه لا يقال ماء مالح إلا في لغة الرديئة ولا يقال أشر الناس إلا في لغة الرديئة وفي تهذيب التبريزي الحوار بالضم ولد الناقة والحوار بالكسر لغة الرديئة وفي المقصور والمندود للقالي في نفساء, في نفساء ثلاث لغات نفساء وهي الفصيحه الجيدة ونفساء ونفساء وهي أقلها وأردأها وفي المجمل قال ابن دريد الثحج لغة مرغوب عنها لمهره ابن حيدان يقولون ثحجه برجله إذا ضربه بها وفي الأفعال ابن القوطية حذرت السفينة والقراءة والرباعي لغة رديئة النوع الثاني عشر معرفة المطرد والشاذ. قال ابن جني في الخصائص أصل مواضع طاء راء دال في كلامهم التتابع والاستمرار من ذلك طرت الطريدة إذا اتبعتها واستمرت بين يديك ومنه مطاردة الفرسان بعضهم بعضا ألا ترى أن هناك كرا وفرا فكل يطرد صاحبه ومنه المطرد ربح قصير يطرد به الوحش واطرد الجدول إذا تتابع ماؤه بالريح ومنه بيت الأنصاري أتعرف رسما كاضطراد المذاهب أي كتتابع المذاهب وهي جمع مذهب وأما مواضع شين ذال ذال في كلامهم فهو التفرق والتفرد من ذلك قوله يتركن شذان الحصى جوافلا أي ما تطاير وتهافت منه وشذ الشيء يشذ ويشذ شذودا وشدا واشذذته وشذذته أيضا أشذه بالضم لا غير وأباه الأصمعي وقال لا أعرف إلا شاذا أي متفرقا وجمع شاذ شذاذ قال كبعض من مر من الشذاذ هذا اصل هذين الأصلين في اللغة ثم قيل ذلك في الكلام والأصوات على سمته وطريقه في غيرهما فجعل أهل علم العرب ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مضطرداً وجعلوا ما صارق عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك الى غيره شاذا حملا لهذين الموضعين على احكام غيرهما قال ثم علم ان الكلام في الاضطراد والشذوذ على أربعة اضرب مضطرد في القياس والاستعمال جميعا وهذا هو الغاية المطلوبة وذلك نحو قام زيد وضربت عمرا ومررت بسعيد ومضطرد في القياس شاذ في الاستعمال وذلك نحو الماضي من يذر ويدعو وكذلك قولهم مكان مبقل هذا هو القياس والأكثر في السماع باقل والأول مسموع أيضا حكاه أبو زيد في كتاب حيلة ومحالة وأنشد أعاشني بعدك واد مبقل ومما يقوى في القياس ويضعف في الاستعمال استعمال مفعول عسى اسما صريحا نحو قولك عسى زيد قائما أو قياما هذا هو القياس غير أن السماع ورد بحظره والاقتصار على ترك استعمال الاسمها هنا وذلك قولهم عسى زيد أن يقوم وعسى الله أن يأتي بالفتح وقد جاء عنهم شيء من الأول أنشدنا أبو علي أكثرت في العذل ملحا دائما لا تعذلا إني عسيت صائما ومنه المثل السائر عسى الغوير أبؤسا والثالث المضطرد في الاستعمال الشاذ في القياس نحو قولهم أخوص الرمث واستصوبت الأمر أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى قال يقال استصوبت الشيء ولا يقال استصبت ومنه استحوذ وأغيلت المرأة واستنوق الجمل واستتيست الشاه واستفيل الجمل قال أبو النجم يدير عيني مصعب مستفيل والرابع الشاذ في القياس والاستعمال جميعا وهو كتتبيم مفعول مما عينه واو أو ياء نحو ثوب مصبون ومسك مدووف وحكى البغداديون فرس مقبود ورجل معود من مرضه وكل ذلك شاذ في القياس والاستعمال فلا يسوغ القياس عليه ولا رد غيره إلي قال واعلم أن الشيء إذا اضطرد في الاستعمال وشد عن القياس فلا بد من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه، لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره. ألا ترى أنك إذا سمعت استحوذ واستصوب أديتهما لحالهما، ولم تتجاوز ما ورد به السمع فيهما إلى غيرهما؟ فلا تقول في استقام الأمر مثلا استقوما، ولا في استساغ استسوغا ولا في استباعة استبيعة. ولا في أعاد أعود لو لم تسمع شيئا من ذلك قياسا على قولهم اخوص الرمس فان كان الشيء شاذا في السماع مضطردا في القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك وجريت في نظيره على الواجب في امثالك من ذلك امتناعك من وذر وودع لأنهم لم يقولوهما ولا غروى عليك أن تستعمل نظيرهما نحو وزن ووعد لو لم تسمعهما ومن ذلك استعمال أن بعد كاد نحو قولك كاد زيد أن يقوم وهو قليل شاذ في الاستعمال وإن لم يكن قبيحا ولا مأبيا في القياس ومن ذلك قول العرب أقائم أخواك أم قاعدان هكذا كلامهم قال أبو عثمان والقياس موجب أن تقول أقائم أخواك أم قاعد هما إلا أن العرب لا تقوله إلا قاعدان فتصل الضمير والقياس يوجب فصله ليعادل الجملة الأولى ذكر نبد من الأمثلة الشاذة في القياس المضطردة في الاستعمال قال الفاراب في ديوان الأدب يقال أحزنه يحزنه قال تعالى ولا يحزنك وهذا شاذ وكان القياس يحزنه ولم يسمع ويقال أحمه الله من القمة فهو محموم وهو من الشواذ والقياس محم وأجنه الله من الجنون فهو مجن وهو من الشواذ قال ومن الشواذ باب فعل يفعل بكسر العين فيهما كورث وورع ووبق ووثق ووفق وومق وورم ووري الزند وولي ولاية ويبس ييبس لغة في يبس ييبس ويقال أورس الشجر إذا صفر ورقه فهو وارث ولا يقال مورس وهو من الشواذ ومن الشواد أيضا قولهم القود والعور والخول والخور وقولهم أحوج الأمر وأروح اللحم وأسود الرجل من سواد لون الولد وأحوز الإبل أي سار فيها وأعور الفارس إذا بدا فيه موضع حلل للصار وأحوش عليه الصيد إذا أنفره ليصيد وأخوفة نخلة من الخوص وأعوص بالخصم إذا لوى عليه أمر وأفوق بالسهم لغة في أفاق وأشوكت النخلة من الشوك وأنوقت الرجل إذا وجدته أنوك وأحول الغلام إذا أتى عليه حول وأطولت في معنى أطلب وأعول أيبك ورفع صوته وأقولتني ما لم أقل وأعوه القوم لغة في أعاه أي أصاب ماشيتهم معاها وأخيلت السماء وأغيمت لغة في أغامة وأغيل فلان ولده لغة في أغالة وفي أمالي ثعلب قال أبو عثمان المازني قالت العرب زهي الرجل وما أزهاه وشغل وما أشغله وجن وما أجنه هذا الضرب شاذ وإنما يحفظ حظا وفي الصحاح للجوهري تقول جئت مجيئا حسنا وهو شاذ لأن المصدر من فعل يفعل مفعل بفتح العين وقد شذت منه حروف فجاءت على مفعل كالمجيء والمحيض والمكيل والمصير وفيه شنآن بالتحريك والتسكين وقرئ بهما وهما شاذان فالتحريك شاذ في المعنى لأن فعلان إنما هو من بناء ما كان معناه الحركة والاضطراب كالضربان والخفقان والتسكين شاذ في اللفظ لأنه لم يجئ شيء من المصادر عليه وقال ابن السراج في الأصول اعلم أنه ربما شذ شيء من باب فينبغي أن تعلم أن القياس إذا اضطرد في جميع الباب لم يكن بالحرف الذي يشذ منه وهذا مستعمل في جميع العلوم ولو اعترض بالشاذ على القياس المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم فمتى سمعت حرفا مخالفا لا شك في خلافه لهذه الأصول فاعلم أنه شذ فإن كان سمع ممن ترضى عربية فلا بد من أن يكون قد حاول به مذهبا أو نح نحوا من الوجوه أو أو استهواه أمر غلطه. قال وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى اسناد كجة على الأصل المجمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه وإنما يركن إلى هذا ضعفة أهل النحو ومن لا حجه معه. وتأويل هذا وما أشبهه في الإعراب كتأويل ضعفة أصحاب الحديث وأتباع القصفاص في الفقه وفيه لا يقال هذا أبيض من هذا وأجازه أهل الكوفة واحتجوا بقول الراجز جارية في درعها الفضفاضي أبيض من أخت بني أباضي قال المبرد البيت الشاذ ليس بحجة على الأصل المجمع عليه. فائدة. قال ابن خالويه في شرح الفصيح قال ابو حاتم كان الاصمعي يقول اطفح اللغات ويلغى ما سواها وابو زيد يجعل الشاذ والفصيح واحدا فيجيز كل شيء قيل قال ومثال ذلك ان الاصمعي يقول حزنني الامر يحزنني ولا يقول احزنني قال أبو حاتم وهما جائزان لأن القراء قرأوا لا يحزنهم الفزع الأكبر ولا يحزنهم جميعا بفتح الياء وضمها النوع الثالث عشر معرفة الحوشي والغرائب والشواذ والنوادر هذه الألفاظ متقاربة وكلها خلاف الفصيح قال في الصحاح حوشي الكلام وحشيه وغريبه وقال ابن رشيق في العمدة الوحشي من الكلام ما نفر عن السمع ويقال له ايضا حوشي كأنه منسوب الى الحوشي وهي بقايا ابل وبار بارض قد غلبت عليها الجن فعمرتها ونفت عنها الانس لا يطأها انسي الا خبله قال رؤبه جرت رجالا من بلاد الحوش قال واذا كانت اللفظه حسنه مستغربه لا يعلمها الا العالم المبرز والاعرابي القح فتلك وحشيه قال ابراهيم بن المهدي لكاتبه عبد الله بن صاعد اياك وتتبع وحشي الكلام طمعا في نيل البلاغه فإن ذلك هو العي الأكبر وعليك بما سهل مع تجنبك ألفاظ السفل وقال أبو تمام يمدح الحسن بن وهب بالبلاغة لم يتبع شنع اللغات ولا مشى رسف المقيد في طريق المنطقي والغرائب جمع غريبة وهي بمعنى الحوشي والشوارد جمع شاردة وهي أيضا بمعناها وقد قابل صاحب القاموس بها الفصيحة حيث قال مجتملا على الفصوح والشوارد وأصل التشريد التفريق فهو من أصل باب الشذوذ والنوادر جمع نادرة وقال في الصحاح ندر الشيء يندر ندورا سقط وشز ومنه النوادر وقد ألف الأقدمون كتبا في النوادر كنوادر أبي زيد ونوادر ابن الأعرابي ونوادر أبي عمر الشيباني وغيرهم وفي آخر الجمهرة أبواب معقودة للنوادر وفي الغريب المصنف لأبي عبيد باب لنوادر الأسماء وباب لنوادر الأفعال وألف الصغاني كتابا لطيفا في شوارد اللغة ومن عبارات العلماء المستعملة في ذلك النادرة وهي بمعنى الشوارد فائدتان الاولى قال ابن هشام اعلم انهم يستعملون غالبا وكثيرا ونادرا وقليلا ومضطربا فالمضطرد لا يتخلف والغالب اكثر الاشياء ولكنه يتخلف والكثير دونه والقليل دون الكثير والنادر اقل من القليل فالعشرون بالنسبة الى ثلاثة وعشرين غالبها والخمسة عشر بالنسبة اليها كثير لا غالب والثلاثة قليل والواحد نادر فعلم بهذا مراتب ما يقال فيه ذلك الثانية قال ابن فارس في فقه اللغة باب مراتب الكلام في وضوحه واشكاله اما واضح الكلام فالذي يفهمه كل سامع عرف ظاهر كلام العرب وأما المشكل فالذي يأتيه الإشكال من وجوه منها غرابة لفظه كقول القائل يملخ في الباطل ملخا ينفض مذرويه وكما جاء أنه قيل أي ذلك الرجل امرأة قال نعم إذا كان ملفجا و. يُدارك المرأة يماطلها بمهرها إذا كان فقيرا انتهى ومنه في كتاب الله تعالى فلا تعضلوهن ومن الناس من يعبد الله على حرف سيدا وحصورا ويبرئ الأكمة وغيره مما صنف فيه علماؤنا كتب غريب القرآن ومنه في الحديث على التيعة شات والتيمة لصاحبها التيعة أدنى ما يجب من الصدقة كالأربعين فيها شاه وكخمس من الإبلي فيها شاه والتيمة الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى انتهى وفي السيوب الخمس لا حلاطة ولا وراطة ولا شناقة ولا شغار ومن أجب فقد أربى وهذا كتابه إلى الأقيال العباهلة السيوب الركاز لأنها من سيب الله وعطائه الخلاف مصدر خالطه والمراد أن يخلط الرجل إبلاه بإبل غيره أو بقره أو غنمه ليمنع حق الله تعالى ويبخس المصدق فيما يجب له الويراط الخديعة والغش ولا الشناق الشناق ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل على الخمس إلى العشر وهكذا أي لا يؤخذ من الشنق حتى يتم انتهى ومنه في شعر العرب وقاتم الأعماق خاول المخترق شأز بمن عوه جذب المنطلق مطبورة قرواء هرجاب فنق وفي أمثال العرب باقعة وشراب بأبطع ومخربق لينباع الباقعة الداهية شراب بأبطع يضرب للرجل الذي جرب الأمور ومارسها مخرنبق لينباع المخرنبق المطرق الساكت ينباع يثب انتهى. ذكر أمثلة من النوادر قال ابو عبيد في الغريب المصنف نوادر الأسماء البرت الرجل الدليل والحرش الأثر والعيقة ساحل البحر ويقال شين عباقيه للذي له أثر باق وسيج الوسيج في من كل شيء الكثيف واللويه ما خباته من غيرك والتلهوق مثل التملق والوبيل الحزمة من الحطب تزوج فلان لمته من النساء أي مثله العرين اللحم الصمادح الخالص من كل شيء النسع العرق الشواية الشيء الصغير من الكبير كالقطعة من الشاء. وشواية الخبز القرص تلان في معنى الآن أنشدنا الأحمر نولي قبل نأي داري جمانا وصليه كما زعمت تلانا الغبة من الشيء البلغة من العيش وهو على شفاصاء امر اي على عجل وعلى حد امر الناصات الناصية في لغة طيب ومن نوادر الفعل متعت بالشيء ذهبت تشاول القوم تناول بعضهم بعضا عند القتال بالرماح خرج يستمي الوحش يطلبها هل هل هلت ادركه اي كدت ازيت على صنيع بني فلان اي اضعفت عليه اضي ايض ايضا صار وردت على القوم التقاطا اذا لم تشعر بهم حتى ترد عليهم وردت الماء نقابا مثل الالتقاط أزجت الباب إزلاجا أغلقته جاء فلان توا إذا جاء قاصدا لا يعرجه شيء فإن أقام ببعض الطريق فليس بتو استاد القوم بني فلان استيادا إذا قتلوا سيدهم أو خطبوا إليه استأتنت أتانا اتخذت أتانا كميت الشهاده اكميها كتمتها زرحت الزعفران وغيره في الماء اذا جعلت فيه منه شيئا يسيرا يقنت الامر يقنا من اليقين ما ابرح هذا الامر اي ما اعجبه ونوادر الاسماء والافعال كثيره لا يمكن استقصاؤها قال في الجمهره ومن نوادر قولهم ان يقولوا افعلت انا وفعلت بغيري فمن ذلك أكببت على الشيء تجانأت عليه وكببت الشيء أكبه إذا قلبته تجانأت أي أكببت وقال ابن خالويه في شرح الدريبية يقال أكب لوجهه أي سقط وكبه الله وهذا حرف نادر جاء خلاف العربية لأن الواجب أن يقول فعل الشيء وأفعله غيره وفي الصحاح حكى يونس لببت يا رجل بالضم أي صرت ذا وهو نادر ولا نظير له في المضاعف وفي شرح الدريدية لابن خالوي يقال طاف الخيال يطوف وأخبر ابن مجاهد عن السمري عن الفراء قال سمعت, سمعت شيخا من النحويين وكان ثقة يقال له الأحمر يقال طفت بالكسر وهو نادر وفي شرح الفصيح له يقال ما احسن شبره اي طوله وما احسن عماه مثله وهما حرفان نادران ومن الشوارد الاجيار جمع جيران حكاه ابن العربي واجبته جيبا على وزن فعل حكاه اللحياني ومن الغرائب قال ياقوت في بعض نسخ الصحاح الخازباز السنور عن ابن الاعرابي قال وهو من اغرب الاشياء والمشهور انه اسم للذباب ولداء يأخذ الإبل في حلوقها ولنبت وفي شفح المقامات لسلام الانباري الوطب وعاء اللبن مشهور وكذا المحق وهو غريب وقال ابن خالويه في شرح الدريدية في قول الشاعر بسرو حمير أبوال البغال به أن تسديت وهنا ذلك البينة أبوال في هذا البيت السراب قال وهذا حرف غريب حدثناه أبو عمر الزاهد وفي المجمل ابن فارس الإبرة معروفة وأبرته العقرب ضربته بإبرتها وإبرة الذراع مستدقها والإبار تلقيح النخل ونخلة مأبورة ومؤبرة وتأبر النخل قبل الإبار وذلك مشهور ومما يستغرب قليلا المآبر وهي النمائم والواحد مئبرة وفيه الجود الجوع سمعت القطان يقول سمعت عليا يقول هذا أغرب حرف فيه يريد في باب الجوع النوع الرابع عشر معرفة المستعمل والمهمل تقدم في النوع الأول عدة الأبنية المستعملة والمهملة وكان هذا محلة قال ابن فارس المهمل على ضربين ضرب لا يجوز ائتلاف حروفه في كلام العرب البتة وذلك كجين تؤلف مع كاف أو كاف تقدم على جيم، وكعين مع غين أو حاء مع هاء أو غين فهذا وما اشباهه لا يعترف والضرب الاخر ما يجوز تألف حروفه لكن العرب لم تقل عليه وذلك كاراده مريد ان يقول عضخ فهذا يجوز تألفه وليس بالنافر الا تراهم قد قالوا في الاحرف الثلاثة خضع لكن العرب لم تقل عضخ فهذان ضربان للمهمل وله ضرب ثالث وهو ان يريد مريد ان يتكلم بكلمة على خمسة أحرف ليس فيها من حروف الذلق أو الإطباق حرف واي هذه الثلاثة كان فإنه لا يجوز ان يسمى كلاما وأهل اللغة لم يذكروا المهمل في أقسام الكلام وإنما ذكروه في الأبنية المهملة التي لم تقل عليها العرب وقال ابن جني في الخصائص اما اهمال ما اهمل مما تحتمله قسمة التركيب في بعض الاصول المتصورة او المستعملة فاكثره متروك للاستثقال وبقيته ملحقة به ومقفات على اثره فمن ذلك ما رفض استعماله لتقارب حروفه نحو صص وصص وطط وتط وضش وشض وهذا حديث واضح لنفور الحس عنه والمشقة على النفس لتكلفه وكذلك نحو قج وجق وكق وقك وكج وجك وكذلك حروف الحلق هي من الاتلاف ابعد لتقارب مخارجها عن معظم الحروف اعني حروف الفم وإن جمع بين اثنين منها يقدم الأقوى على الأضعف نحو أهل وأحد وأخ وعهد وعهر وكذلك متى تقارب الحرفان لم يجمع بينهما إلا بتقديم الأقوى منهما نحو قرل ووتد ووطد يدل على أن الراء أقوى من اللام أن القطع عليها أقوى من القطع على اللام وكأن ضعف اللام إنما أتاها لما تشربوه من الغنة عند الوقوف عليها ولذلك لا تكادوا تعتاصوا اللام وقد ترى إلى كسرة اللسغة في الكلام بالراء وكذلك الطاء والتاء هما أقوى من الدال وذاك لأن جرس الصوت بالتاء والطاء عند الوقوف عليهما أقوى منه وأظهر عند الوقوف على الدال وأما ما رفض أن يستعمل وليس فيه إلا ما استعمل من أصله فالجواب عنه تابع لما قبله وكالمحمول على حكمه وذلك أن الأصول ثلاثة ثلاثي ورباعي وخماسي فاكثرها استعمالا واعدلها تركيبا الثلاثي وذلك لانه حرف يبتدأ به وحرف يحشى به وحرف يوقف عليه وليس اعتدال الثلاثي لقلة حروفه فحسب ولو كان كذلك لكان الثنائي اكثر منه اعتدالا لانه اقل حروفا وليس الامر كذلك ألا ترى ان ما جاء من ذوات الحرفين جزء لا قدر له فيما جاء من ذوات الثلاثة وأقل منه ما جاء على حرف واحد فتمكن الثلاثي إذن إنما هو لقلة حروفه ولشيء آخر وهو حجز الحشو الذي هو عينه بين فائه ولامه وذلك لتباينهما وتعادي حاليهما ألا ترى أن المبتدأ به لا يكون إلا متحركا وأن الموقوف عليه لا يكون إلا ساكنا فلما تنافرت حالاهما وصفت العين حاجزا بينهما لئلا يفجأ الحس بضد ما كان آخذا فيه ومنصبا إليه فقد وضح بذلك خفة الثلاثي واذا كان كذلك فذوات الاربعه مستثقله غير متمكنه تمكن الثلاثي لانه اذا كان الثلاثي اخف وامكن من الثنائي على قله حروفه فلا محاله انه اخف وامكن من الرباعي لكثره حروفه ثم لا شك فيما بعد في ثقل الخماسي وقوة الكلفة به فإذا كان كذلك ثقل عليهم مع تناهيه وطوله أن يستعملوا في الأصل الواحد جميع ما تنقسم إليه به جهات تركيبه وذلك أن الثلاثية يتركب منه ستة أصول نحو جعل وجلع وعلج ولجع ولعج وعجل والرباعي يتركب منه أربعة وعشرون أصلا وذلك أنك تضرب الأربعة في التراتيب التي خرجت عن الثلاثي وهي ستة فيكون ذلك أربعة وعشرين تركيبا المستعمل منها قليل وهي عقرب وبرقع وعرقب وعبقر ولو جاء منه غير هذه الأحرف فعسى ان يكون ذلك والباقي مهمل كله وإذا كان الرباعي مع قربه من الثلاثي انما استعمل منه الأقل النزر فما ظنك بالخماسي على طوله وتقاصر الفعل الذي هو مئنة من التصرف والثقل عنه فلذلك قل الخماسي أصلا ثم لا تجد أصلا مما ركب منه قد تصرف فيه بتغيير نظمه ونضده كما تصرف في باب عقرب بعبقر وعرقب وبرقع ألا ترى أنك لا تجد شيئا من نحو السفرجل قالوا فيه سرفجل ولا نحو ذلك مع أن تقليبه يبلغ مئة وعشرين أصلا ثم لم يستعمل من ذلك إلا سفرجل وحده فأما قول بعضهم زبردج فقلب لحق الكلمة ضرورة في بعض الشعر ولا يقاس فدل ذلك على استكراههم زوات الخمس لإفراط طولها فأوجبت الحال الإقلال منها وقض اللسان عن النطق بها إلا فيما قل ونزر ولما كانت ذوات الأربعة تليها وتتجاوز أعدل الأصول وهو الثلاثي إليها مسها بقربها منه قلة التفرف فيها غير أنها في ذلك أحسن حالا من ذوات الخمسة لأنها ادنى إلى الثلاثة منها وكانت تصرف فيها دون تصرف الثلاثي وفوق تصرف الخماسي ثم إنهم لما أمسوا الرباعية طرفا صالحا من إهمال أصوله واعدام حال التمكن في تصرفه تخطوا بذلك الى اهمال بعض الثلاثي لا من اجل جفاء تراتيبه لتقاربه نحو صص وصص لكن من قبل انهم حذوه على الرباعي كما حذو الرباعي على الخماسي الا ترى ان لجع لم يهمل لثقله فإن اللام أخت الراء والنون وقد قالوا نجع فيه ورجع عنه واللام أخت الحرفين وقد أهملت في باب اللجع فدل على أن إهمال لجع ليس للاستثقال بل لإخلالهم ببعض أصول الثلاثي لأن لا يخلو هذا الأصل من ضرب من الإهمال مع شيائه والطراده في الأصلين اللذين فوق كما في الأصلين اللذين فوق كما أنهم لم يخلوا الخماسية من بعض تصرف بالتحقير والتكسير والترخيم فعرف أن ما أهمل من الثلاثي لغير قبح التأليف نحو ض وصد وثذ وذث إنما هو لأن محله من الرباعي محل الرباعي من الخماسي فأتاه ذلك القدر من الجمود من حيث ذلك. كما اتى الخماسية ما فيه من التصرف في التكسير والتحقير والترخيم من حيث كان محله من الرباعي محل الرباعي من الثلاثي وهذه عادة للعرب مألوفة وسنة مسلوكة اذا اعطوا شيئا من شيء حكم ما قابلوا ذلك بأن يعطوا المأخوذ منه حكما من أحكام صاحبه أمارة بينهما وتتميما للشبه الجامع لهما ألا تراهم لما شبهوا الاسم بالفعل فلم يصرفوه كذلك شبهوا الفعل بالاسم فأعربوا وإذ قد ثبت أن الثلاثية في الإهمال محمول على حكم الرباعي فيه لقربه من الخماسي بقي علينا أن نورد العلة التي لها استعمل بعض الأصول من الثلاثي والرباعي والخماسي دون بعض وقد كانت الحال في الجميع متساوية فنقول اعلم أن واضع اللغة لما أراد صوغها وترتيب أحوالها هجم بفكره على جميعها ورأى بعين تصوره وجوه جملها وتفاصيلها فعلم أنه لا بد من رفض ما شنع تأليفه منها نحو هع وقخ وكق فنفاه عن نفسه ولم يمزجه بشيء من لفظه وعلم أيضا أن ما طال وأمل بكثرة حروفه لا يمكن فيه من التصرف ما أمكن في أعدل الأصول وأخذ فيها وهو الثلاثي وذلك أن التصرف في الأصل وإن دعا إليه قياس وهو الاتساع به في الأسماء والأفعال والحروف فإن هناك من وجه آخر ناهيا عنه وموحشا منه وهو أن في نقل الأصل إلى أصل آخر نحو صبر وبصر وضرب وربض صورة الإعلان نحو قولهم ما أطيبه وأيطبه واضنحل واضنحل وقسي وأينق وهذا كله إعلال لهذه الكلم وما جرى مجرها فلما كان انتقالهم من أصل إلى أصل نحو صبر وبصر مشابها للإعلال من حيث ذكرنا كان عذرا لهم في الامتناع من استيفاء جميع ما تحتمله قسمة التركيب في الأصول فلما كان الأمر كذلك واقتضت ضرورة رفض البعض واستعمال البعض جرت مواد الكلم عندهم مجرى مال ملقا بين يدي صاحبه وقد عزم على انفاق بعضه دون بعض فميز رديئه وزائفه فنفاه البتة كما نفوا عنهم تركيب ما قبح تأريفه ثم ضرب بيده الى ما لطف له من جيده فتناوله للحاجة إليه وترك البعض الآخر لأنه, لأنه لم يرد استيعاب جميع ما بين يديه منه لما قدمنا ذكرة. ذكره وهو يرى أنه لو أخذ ما ترك مكان أخذ ما أخذ لأغنى عن صاحبه وأدى في الحاجة إليه تأدية ألا ترى أنهم لو استعملوا لجع مكان نجع لقام مقامه وأغنى مغناه ثم قد يكون في بعض ذلك أغراض لهم لأجلها عدلوا إليه على ما تقدمت الإشارة إليه في مناسبة الألفاظ للمعاني وكذلك امتناؤهم في الأصل الواحد عن بعض مثله واستعمال بعضها كرفضهم في مثل فعل وفعل وفعل, وفعل لما ذكرناه فكما توقفوا عن استيفاء جميع تراكيب الاصول كذلك توقفوا عن استيفاء جميع امثله الاصل الواحد من حيث كان الانتقال في الاصل الواحد من مثال الى مثال في النقص والاختلال كالانتقال في الماده الواحده من تركيب الى تركيب لكن الثلاثي جار فيه لخفته جميع ما تحتمله القسمه وهي لاثنى عشر مثالا إلا مثالا واحدا وهي فعل فإنه رفض للاستثقال لما فيه من الخروج من كسر إلى ضم انتهى كلام ابن جني النوع الخامس عشر معرفة المفاريد قال ابن جني في الخصائص المسموع الفرد هل يقبل ويحتج به له أحوال أحدها أن يكون فردا بمعنى أنه لا نظير له في الألفاظ المسموعة مع إطباق العرب على النطق به فهذا يقبل ويحتج به ويقاس عليه إجماعا كما قيس على قولهم في شنوء شنائي مع أنه لم يسمع غيره لأنه لم يسمع ما يخالفه وقد أطبقوا على النطق به الحال الثاني أن يكون فردا بمعنى أن المتكلم به من العرب واحد ويخالف ما عليه الجمهور فينظر في حال هذا المنفرد به فإن كان فصيحا في جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به وكان ما أورده مما يقبله القياس إلا أنه لم يرد به استعمال إلا من جهة ذلك الإنسان فإن الأولى في ذلك أن يحسن الظن به ولا يحمل على فساده فإن قيل فمن أين ذلك وليس يجوز أن يرتجل لغة لنفسه قيل قد يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة طال عبدها وعفى رسمها فقد أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحجاج عن أبي خليفة الفضل بن الكباب قال, قال ابن عون عن ابن سيرين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الشعر علم قوم ولم يكن لهم علم أصح منه فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم ولهت عن الشعر وروايته فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطلأنت العرب في الأمصار راجعوا رواية الشعر فلم يقولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظوا كل ذلك وذهب عنهم كسره وقال أبو عمرو بن العلاء من تهى إليكم مما قالت العرب إلا كله ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير وعن حماد الراوي قال أمر النعمان بن المنذر فنسخت له أشعار العرب في الطنوج وهي الكراريس ثم دفنها في قصره الأبيض فلما كان المختار بن أبي عبيد الثقفي قيل له إن تحت القصر كنزا فاحتفره فأخرج تلك الأشعار فمن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة قال ابن جني فإذا كان كذلك لم نقطع على الفصيح يسمع منهما يخالف الجمهور بالخطأ ما دام القياس يعضده فإن لم يعضده كرفع المفعول والمضاف إليه وجر الفاعل أو نصبه فينبغي أي رد وذلك لأنه جاء مخالفا للقياس والسماع جميعا وكذا إذا كان الرجل الذي سمعت منه تلك اللغة المخالفة للغات الجماعة مضعوفا في قوله مالوفا منه اللحن وفساد الكلام فإنه يرد عليه ولا يقبل منه وإن احتمل أن يكون مصيبا في ذلك لغة قديمة فالصواب رده وعدم الاحتفال بهذا الاحتمال الحال الثالث أن ينفرد به المتكلم ولا يسمع من غيره لا ما يوافقه ولا ما يخالفه قال ابن جني والقول فيه أنه يجب قبوله إذا ثبتت فصاحته لأنه إما أن يكون شيئا أخذه عمن نفق به بلغة قديمة لم يشارك في سماع ذلك منه على حد ما قلناه في من خالف الجماعة وهو فصيح أو شيء ارتجل فإن العربي إذا قويت فصاحته وسمت طبيعته تصرف وارتجل ما لم يسبق إليه فقد ذكر الرؤبه وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها ولا سبق إليها أما لو جاء شيء من ذلك عن متهم أو من لم ترق به فصاحته ولا سبقت إلى الأنفس ثقته فإنه يرد ولا يقبل فإن ورد عن بعضهم شيء يدفعه كلام العرب ويأباه القياس على كلامها فإنه لا يقنع في قبوله أن يسمع من الواحد ولا من العدة القليلة إلا أن يكثر من ينطق به منهم فإن كثر قائله إلا أنه مع هذا ضعيف الوجه في القياس فمجازه وجهان أحدهما أن يكون من نطق به لم يحكم قياسه على لغة آبائهم والآخر أن تكون أن قصرت عن استدراك وجه صحته ويحتمل أن يكون سمعه من غيره مما ليس فصيحا وكثر استماعه له فسرى في كلامه إلا أن ذلك قل ما يقع فإن العربية الفصيح إذا عدل به عن لغته الفصيحة إلى أخرى سقيمه عافها ولم يعبأ بها فالاقوى أن يقبل ممن شهرت فصاحته ما يريده ويحمل أمره على ما عرف من حاله لا على ما عسى أن يحتمل كما أن على القاضي قبول شهادة من ظهرت عدالته وإن كان يجوز كذبه في الباطن إذ لو لم يؤخذ بها لأدى إلى ترك الفصيح بالشك وسقوط كل اللغات تنبيه الفرق بين هذا النوع وبين النوع الخامس أن ذاك فيما تفرد بنقله عن العرب واحد من أئمة اللغة وهذا فيما تفرد بالنطق به واحد من العرب فذاك في الناقل وهذا في القائل وهذه أمثلة من هذا النوع في الجمهرة قال الأصمعين لم تأتي الخيطة في شعر ولا نثر غير بيت واحد وهو قول أبي ذؤيد في رجل يشتار عسلا تدلى عليها بين سب وخيطة شديد الوفاة نابل وابن نابلي الخيط خيط يكون مع مشتار العسل أو ذراعة يلبسها أو الوتد والسب بلغته هذيل الحبل وفي الغريب المصنف الرحم الرحمة قال الأصمعي كان أبو عمرو ابن العلاء ينشد بيت زهير ومن ضريبته التقوى ويعصمه من سيء العسرات الله بالرحم ثم قال ثم قال لم أسمع هذا الحرف إلا في هذا البيت قال وكان يقرأ وأقرب رحمة وفي الجمهرة يقال هو ابن أجله في معنى بني جلة قال العجاج لا قو به الحجاج والإصحار به ابن أجله وافق الإسفارة قال الأصمعي ولم أسمع بابن أجله إلا في هذا البيت وفيها أخبرنا أبو حاتم قال سألت أم الهيثم عن الحب الذي يسمى أسفيوش ما اسمه بالعربية فقالت أرني منه حبات فأريتها فأفكرت ساعة ثم قالت هذا البحدق ولم أسمع ذلك من غيرها وفيها الحوصلة الحوصلة قال أبو النجم هاد ولو جار لحوصلائه وذكر الأصمعي أنه لم يسمعه إلا في هذا البيت وفي أماد القالي الكتر السنام قال علقمة بن عبده كتر كحافة كير القين ملموم قال الأصمعي ولم أسمع بالكتر أو الكتري إلا في هذا البيت وفي الصحاح التو أبانيان قادمتا الضرع قال ابن مقبل لها تو أبانيان لم يتفلفلا أي لم تسود حلماتهما قال أبو عبيدة سم ابن مقبل خلفين ناقة توابيين ولم يأتي به عربي وفيه الشمل لغة في الشمل أنشد أبو زيد في نوادره للبعيث وقد ينعش الله الفتى بعد عثرة وقد يجمع الله الشتيت من الشمل وقال قال أبو عمرو الجرمي ما سمعته بالتحريك إلا في هذا البيت وفي الغريب المصنف قال الكسائي نما الشيء ينمي بالياء لا غير قال ولم أسمعه ينمو إلا من أخوين من بني سليم ثم سألت عنه بني سليم فلم يعرفوه بالواو وفي الكامل للمبرد زعم الأصمعي أن الكراض حلق الرحم قال ولم أسمعه إلا في هذا الشعر وهو قول الطرماح سوف تدنيك من لميس سبندات أمارت بالبول ماء الكراضي وفي شرح المعلقات للنحاس الفرد لغة في الفرد قال النابغة طاو المصير كسيف الصيق للفرد قال وقال بعض أهل اللغة لم يسمع بفرد إلا في هذا البيت وفي الكتاب ليس لابن خالوي لم تأتي الأجنة لجمع الجنة بمعنى البستان الا في بيت واحد وهو وترى الحمام معالقا شرفاته يهدلن بين أجنة وحصادي قالوا ويجوز ان تكون الاجنة الفراخ فيكون جمع جنين وقال ايضا لم يأتي فم بالتشديد إلا في قول جرير إن الإمام بعده ابن أمه ثم ابنه ولي عهد عمه قد رضي الناس به فسمه يا ليتها قد خرجت من فمه وقال ابن خالويه في شرح الدريدية الرشاء بالمد اسم موضع وهو حرف نادر ما قرأته إلا في قول عوف بن عطية يقود الجيادة بأرسانها يضعن ببطن الرشاء المهارة وقال ابن السكيت في إصلاح المنطق لم يجد مالح في شيء من الشعر إلا في بيت لعذافر بصرية تزوجت بصرية يطعمها المالحة والطرية وقال يقال فلان ذو دغوات ودغيات أي أخلاق رديئة ولم يسمع دغيات ولا دغية إلا في بيت لرؤبة فإنهم زعموا أنه قال نحن نقول دغية وغيرنا يقول دغوة وأنشد ذا دغيات قلب الأخلاق وقال القالي في المقصور والممدود قال صاحب كتاب العين قال أبو الدقيش كلمة لم أسمعها من أحد نهاء النهار أي ارتفاع وذكر, وذكر ابن دريد أنه قد جاء الفعلاء القصاصاء والقصاصاء في معنى القصاص وقال زعم أن عربيا وقف على بعض أمراء العراق فقال القصاصاء أصلحك الله أي خذ لي بالقصاص وهو نادر شان. وقد قال سيبوي إنه ليس في كلامهم فعلاء والكلمة إذا حكاها أعربي واحد لم يجوز أن يجعل اصلا لأنه يجوز أن يكون كذبا ويجوز أن يكون غلطا ولذلك لم يودع في أبواب الكتاب إلا المشهور الذي لا يشك في صحته وقال أيضا ذكر أبو زيد أنه سمع أعرابيا يقول نسي ماء بالمد قال والواحد إذا أتى بشاذ نادر لم يكن قوله حجة مع مخالفة الجميع النوع السادس عشر معرفة مختلف اللغة قال ابن فارس في فقه اللغة اختلاف لغات العرب من وجود أحدها الاختلاف في الحركات نحو نستعين ونستعين بفتح النون وكسرها قال الفراء هي مفتوحة في لغة قريش وأسد وغيرهم يكسرها والوجه الآخر الاختلاف في الحركة والسكون نحو معكم ومعكم ووجه آخر وهو الاختلاف في إبدال الحروف نحو أولئك ومنهم ومنها قولهم أن زيدا وعن زيدا ومن ذلك الاختلاف في الهمز والتليين نحو مستهزئون ومستهزون ومنه الاختلاف في التقديم والتأخير نحو صائقة وصاقعة ومنها الاختلاف في الحذف والإثبات نحو استحييت واستحيت وصددت وأصدت ومنها الاختلاف في الحرف الصحيح يبدل حرفا معتلا نحو أما زيد وأيما زيد ومنها الاختلاف في الإمالة والتفخيم نحو قضى ورمى فبعضهم يفخم وبعضهم يميل ومنها الاختلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله فمنهم من يفسر الأول ومنهم من يضم نحو اشتروا الضلالة ومنها الاختلاف في التذكير والتأنيس، فإن من العرب من يقول هذه البقر وهذه النخل، ومنهم من يقول هذا البقر وهذا النخل. ومنها الاختلاف في الادغام نحو مهتدون ومهدون، ومنها الاختلاف في الاعراب نحو ما زيد قائما وما زيد قائما، وإنا هادين وإنا هذاني. ومنها الاختلاف في صورة الجمع نحو أسرة وأسرة ومنها الاختلاف في التحقيق والاختلاس نحو يأمركم ويأمركم وعفي له وعفي له ومنها الاختلاف في الوقف على هاء التأنيث مثل هذه أمة وهذه أمة ومنها الاختلاف في الزيادة نحو أنظر وأنظور وكل هذه اللغات مسمات منسوبة إلى أصحابها وهي وإن كانت قوم دون قوم فإنها لما انتشرت تعاورها كل ومن الاختلاف اختلاف التضاد وذلك كقول حمير للقائم ثب أي أقعد وفي الحديث إن عامر بن الطفيل قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبه وسادة أي أفرشه إياها والوثاب الفراش بلغة حمير وروي أن زيد بن عبد الله بن دارم وفد على بعض ملوك حمير فألفاه في متصيد له على جبل مشرف فسلم عليه وانتسب له فقال له الملك ثب أي اجلس وظن الرجل أنه أمر أنه أمر بالوثوب من الجبل فقال ستجدني أيها الملك مطواعا ثم وثب من الجبل فهلك فقال الملك ما شأنه فخبروه بقصته وغلطه في الكلمة فقال أما إنه ليست عندنا عربية من دخل ظفار حمر أي فليتعلم الحميرية فوائل الأولى قال ابن جني في الخصائص اللغات على اختلافها كلها حجة ألا ترى أن لغة الحجاز في اعمال ما ولغة تميم في ترقه كل منهما يقبله القياس فليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها لأنها ليست أحق بذلك من الأخرى لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها على أختها وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد نسبا بها فأما رد إحداهما بالأخرى فلا ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم نزل القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف هذا إذا كانت اللغتان في القياس سواء أو متقاربتين فإن قلت إحداهما جدا وكثرت الأخرى جدا أخذت بأوساعهما رواية واقواهما قياسا ألا ترى أنك لا تقول المال لك ولا مررت بك قياسا على قول قضاء المال له ومررت به ولا أكرمته ولا أكرمتكش قياسا على قول من قال مررت بكيش فالواجب في مثل ذلك استعمال ما هو أقوى وأشيع ومع ذلك لو استعمله إنسان لم يكن مخطئا لكلام العرب فإن الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ لكنه مخطئ لأجود اللغتين فإن احتاج لذلك في شعر أو سجع فإنه غير ملوم ولا منكر عليه انتهى وقال أبو حيان في شرح التسهيل كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه وقال أيضا إنما يسوغ التأويل إذا كانت الجاده على شيء ثم جاء شيء يخالف الجاده فيتأول